بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم مبارك على محمد آله وصحبه أما بعد فهذه قرات في متن العقيدة الطحوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وذلك قرات على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين وفي الدرس الثاني قاموا صنفوا رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله نعم أكثر ولا شيء يعجزه ولا إله غيره الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه قوله رحمه الله تعالى إن الله واحد لا شريك له هذا متعلق بتوحيد الألوهية أو العبادة ولا شيء مثله وهذا متعلق بتوحيد الأسماء والصفات ولا شيء يعجزه وهذا متعلق بتوحيد الربوبية متعلق بتوحيد الربوبية وبلغ بنا القول إلى أقسام التوحيد وبدأ رحمه الله تعالى بقوله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله لأن الخصام والخلاف بين الأنبياء وأخوامهم كان في ذلك كان في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وليس توحيد الربوبية فإن المشركين على وجه الجملة أقروا به كما ثبت بيانه أمس وأما الخصام فكان في توحيد العبادة ولذلك ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى فقال نقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه وبلغ من القول إلى أقسام التوحيد وذكرنا أمس توحيد الربوبية والقسم الثاني هو توحيد الأسماء والصفات ومعناه الإيمان والإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ثبتت بالكتاب والسن والأسماء والصفات لا بد أن تكون ثابتة بالكتاب والسن ولذلك سيأتي تعليق العلماء على قول الطحاوي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء في الاسم ثلاثة شروط الأول أن يكون الاسم أسماء الله سبحانه وتعالى أن يكون الاسم قد جاء في الكتاب أو السنة ثانيا أن يدعى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم يدعى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم فمثلا الصانع أخبر عن الله عز وجل بهذا فقال جل وعلا صنع الله الذي أدخن كل شيء ومع ذلك لا يجب أن تقول يا صانع اغفر لي يا صانع ارحمني لأن هذا من باب الخبر وليس من باب الاسم فيشترط في الاسم أن يكون مما يدعى به الله سبحانه وتعالى مما يدعى به الله سبحانه وتعالى لابد لأن الصفة لا تدعى وإنما يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه بصفاته سبحانه اللهم رب جبرائيل وميكائيل الحديث وأما الأسماء فيدعى الله عز وجل بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتوحيد الأسماء والصفات قال شيخنا هو الإيمان والإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ثبتت بالكتاب والسنة وإثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل من غير تحريف يعني الإمالة بالاسم أو الصفة عن المعنى الحقيقي ف. الاستواء معلوم عند اللغويين أن معناه العلو والارتفاع فتأويله أو تحريفه إلى الاستيلاء يعني من الملك هذا باطل جدا ولا من غير تحريف ولا تعطيل والذين عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته كما سبق بالأمس هم الجهمية والمعتزلة عطلوا عطلوا الصفات وأثبتوا أسماء بلا معاني وعفاو صفات والأشاعرة أثبتوا فقط سبع صفات وتؤول في باقي الصفات تؤول في باقي الصفات ومن غير تكييف يعني لا نطمع في إدراك الكيفية لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية كما أننا لا نطمع في تكييف الذات كذلك لا نطمع في إدراك كيفية الصفة ولكن هل الصفة لها كيفية نعم لها كيفية ولذلك قول أهل السنة ومنه الطحاو رحمه الله ولا من غير من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف يعني لا تكييف نعلمه وليس لا تكييف موجود فالكيف موجود لكن نحن لا نعلم ولم يطلعنا ربنا سبحانه وتعالى عن تلك الكيفية ولا تمثيل وهذا من دقة شيخنا أنه قال ولا تمثيل وهذا الذي جرى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية وغيره من العلماء وبعض العلماء يقول من غير ولا من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تشبيه ويعنون بهذا التشبيه التشبيه التام الذي هو بمعنى التكييف الذي هو بمعنى التمثيل وإلا فالمنفي عن الله عز وجل في كتابه هو التمثيل قال سبحانه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهذا الكاف هنا هل هي زائلة أم أن الكاف هنا ليس كمثله يعني ليس مثل مثل الله شيء وبالتالي ليس مثله هو سبحانه وتعالى من باب أولى شيء وليس معنى قول علماء الذين قالوا بأن الكاف زائلة أنه لا معنى لها لا فحاشا أن يكون في كتاب الله عز وجل شيء لا معنى له ولا سأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى فقال ولا تمثيل لأن التمثيل تكون المشابهة فيه في تمام الصفة وفي أصل الصفة في الأصل والتمام ولا شك أن المخلوق متصف ببعض الصفات كالكلام والسمع والبصر والله تبارك وتعالى وتقدس سبحانه متصف بالكلام والسمع والبصر ولكن كل ذلك في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وقاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يجملون يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات لأن هذه هي تاريخ القرآن قال الله عز وجل ليس كمثله شيء فهذا إجمال في النفي وهو السميع البصير وهذا تفصيل في الإثبات ولا يصح النفي المطلق ولا يصح الإثبات المطلق لأن النفي المطلق ليس لا يلزم منه الكمان المطلق وكذلك الإثبات فلا بد من النفي ولا بد من الإثبات لا بد من النفي ولا بد من الإثبات ولكن نجمل في باب النفي لأن هذا الإجمال كمال فأنت لو قلت لك أنت يا حمزة أحمد الله أنت لست أعمى ولا أصم ولا أبكم ولست أعرجا ولا مشلولا ولست هل هذا كمال ولا نقص هذا ليس كمالا لا ليس كمالا لكن لما نقول الحمد لله سواك الله وفخلقك فعدلك فعدلك في قراءة فعدلك في أحسن سورة هذا إجمال فالإجمال في, في النفي والتفصيل في الإثبات هذه طريقة القرآن والتي سار عليها أهل السنة والجمع ومن المباحث المتعلقة بهذا يعني تفريد أن تفريد السنة الصفات أن الأسماء والصفات توقيفية يتوقف فيها على ما جاء في النص الكتاب والسنة فلا يثبت لله سبحانه وتعالى أسماء ولا صفات إلا ما جاء في الكتاب والسنة ولابد أن نعلم أن الإسماء ربما يشتمل على عدة صفات ولذلك العلماء يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء وايضا اجتماع الصفات مع بعضها يكون له معان عظيمة فمثلا في الصفات اجتمع قول الله عز وجل إنه كان عليما قديرا إنه كان عليما قديرا لأن العجز إنما يكون وأول الآية ماذا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا العجز يكون بسبب الجهل أو بسبب عدم القدرة ولذلك نفى الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى وتقدس ذلك فقال بعدما ذكر عدم عجز سبحانه وأنه لا يعجزه شيء تبارك وتعالى لا يعجزه شيء لا يعذبه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا لأن العجز يكون بسبب الجهل في الشيء أو عدم العلم به ولكن عدم القدرة عليه ولذلك نفى الله تبارك وتعالى عدم العلم وعدم القدرة. فقال عليما قديرا فأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية ليس لأحد أن يختلع لله أسماء وصفات من عند نفسه وإنما مرد ذلك إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام والمشركون الأوائل أقروا بهذا, بهذا النوع الأسماء والصفات لكنهم ظلوا في اسم الرحمن خاصة فأنزل الله عز وجل قوله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي وقال الله عز وجل قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولذلك لما كاتب النبي عليه الصلاة والسلام قريشا في صحر الحديبية قال للكاتب اكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن حامر وكان يومها كافرا الذي صالح النبي عليه الصلاة والسلام بالمشركين اكتب باسمك اللهم فإننا لا نعرف الرحمن الرحيم. فظاهر هذا أنهم كانوا ينكرون اسم الرحمن وإنما هذا من باب العناد والتكبر والتعنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد جاء في أشعارهم ما يدل على أنهم يثبتون ذلك. ومن يشاء الرحمن يعقد ويطلب. فهذا إثبات لاسم الله سبحانه وتعالى الرحمن. وهذا في اسم الرحمن خاصة وأما بقي الصفات والأسماء فإنهم يثبتونها والقسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الألوهية والعبادة وهو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولا إله إلا الله أليها من الألهة يعني العبادة وليس الوجود كما يقول الأشاعرة. والمتكلمون فإن مفسرون لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله ولا خالق إلا الله وهذا باطل وإنما التفسير الصحيح الذي عليه أهل السنة لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله كما سأتي بيانه إن شاء الله لا معبود حق إلا الله إذا توحيد العبادة معناه سبق بيان توحيد الربوبية وأن معناه قل يا حمزة يعني إفراد الله باختصار إفراد الله بأفعال مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير إلى آخر وأما توحيد العبادة أو توحيد الألوهية فمعناه إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والخشية والرجاء والخوف إلى آخر من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأخوال اللسان يفرض بها الله سبحانه وتعالى وهذا النوع من التوحيد توحيد العبادة هو أول دعوة الرسل فكل نبي قال لقومه أعبد الله ما لكم من إله غيره قال الله تعالى عن نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم أعبد الله ما لكم من إله غيره وقال سبحانه عن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال سبحانه عن صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال سبحانه عن خطيب الأنبياء شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بل كل الرسل على ذلك قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا عبد الله واجتنب الطاغوت وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا التوحيد آخر ما يخرج به العبد من الدنيا وهو من علامات حسن الخاتمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهذا التوحيد من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ومن أجله انقسم الناس إلى قسمين شقي وسعيد وكافر ومؤمن وهذا التوحيد هو الغاية المحبوبة لله سبحانه وتعالى التي يرضى بها عن العباد وفيه وقعت الخصومه بين الأنبياء وأخوامهم في قديم الدهر وحديث بخلاف توحيد الربوبية والأسماء والصفات فقد فطر الخلق وأقروا بهما جميعا إلا بعض الطوافة شذت منهم فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ومنهم الدهرية الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فالنزاع بين العلماء في توحيد بين الأنبياء والرسل وأقوامهم في توحيد الإلهية والعبادة وكما سبق أن كثيرا من العلم قسموا التوحيد إلى التقسيم الثلاثي الروبية والألوهية والأسماء والصفات وأما ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم فقسموا إلى قسمين ولا إشكال فإن, حين فإن ابن القيم وابن حينما قال توحيد المعرفة التوحيد العلم الخبر الاعتقادي يعنون بذلك الروبية والأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب ويعنون به توحيد العبادة أو توحيد الألوهية فلا مشاحة في هذا التقسيم والمعنى واحد والقرآن كله يدور حول إثبات أمر العقيدة والتوحيد فهو إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأنه سبحانه المستحق للعبادة وإما خبر عن حال أهل الشقوة في النار وحال أهل السعادة في الجنة وإما أمر ونهي وهذا من مكملات التوحيد ومقضياته إما أمر بواجب أو نهي عن محرم وهذا من مكملات التوحيد مقضيات فهذا في القرآن كله يدور حول ذلك ولذلك جاءت سورة الفاتحة مثبطة لأنواع التوحيد الثلاثة فقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين هذا فيه توحيد الربوبية الرحمن الرحيم هذا فيه توحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين هذا فيه بيان الملك ليوم الدين وهذا متعلق بتوحيد الربوبية وفيه إثبات اليوم الآخر جزاء الناس يوم القيام إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد العبادة أو الألوه وهذه الصورة يحفظها كل الناس لأنها لا تصح الصلاة إلا بها صورة الفاتحة فالقرآن كله يدور حول قضية التوحيد وإثبات التوحيد وكان الاهتمام الأكثر من العلماء في جانب التوحيد العبادة لأن ضلال الناس كان في هذا الباب ولذلك من من في ذلك أو من أروع ما كتب في ذلك كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأيضا مما يتعلق بهذا أن الأنبياء جميعا كما سبق أنفا دعوتهم أولا كانت إلى توحيد العباد فكل دعوة قامت على وجه الأرض لم تهتم بهذا الباب يعني جانب توحيد العبادة فهي على غير منهاج النبو لا يعنينا اسمها اسمه ما هو لا علاقتنا بهذا إنما الذي يعنينا الحقيقة هو المعنى حقيقة هذه الدعوة لذلك حينما تدخل مكانا ماذا تدرسون أهم شيء هو بجانب العقيدة والتوحيد أن هذا هو أهم الأبواب ليس معقول إنسان يتم مثلا بأصول الفقه ويترك العقيدة لا العقيدة أولا تصحيح تصحيح المتقدة أولا قال رحمه الله تعالى ولا شيء مثله كما سبق المنفي هو, المثل هو المثلية وأما ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد أو وقال من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب ومشرك النصران فالمراد بالتشبيه هنا هو المماثلة أو التشبيه التام والمشبه والممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد, يعبد إلها واحدا فرضا صمدا فالممثل المشبه اعتقد أن لله عز وجل مثيلا في صفاته حتى وإن لم يتكلم بذلك في الظاهر ولكنه حمله هذا إلى التشويه أنه تصور, تصور كيفية الصفات والأسماء فحمله هذا التصور في الذهن إلى أنه يعطل في الظاهر أو يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه في الظاهر تشبيه التام هو الممثلة نعم فأهل السنة والجماعة ليس عندهم تعطيل وليس عندهم تمثيل وليس عندهم تحريف قال رحمه الله رحمه الله تعالى أبو جعفر الطحاوي ولا شيء يعجزه بعد أن بين العقية أهل السنة والجماعة في توحيد الله سبحانه وتعالى وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له ولا يمثله شيء من مخلوقات قال ولا شيء يعجزه فأهل السنة والجماعة وأهل الحق يعتقدون أن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته كما قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير وهكذا يقول أهل السنة بخلاف الأشاعرة القائلين أن القدرة متعلقة بالمشيء أما أهل السد فيقولون لا القدرة متعلقة بكل شيء قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم لكاذبون فالله جل وعلا علم وهو القادر على أن يردهم للدنيا مرة أخرى ولكن علم الله عز وجل في علمه الأزلي السابق أنهم لو ردوا لعادوا لمانه عنه يعلمنا الكفر والطغيان والأصيان فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولذلك كان قول أهل السنة في الظلم أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه لكمال عدله سبحانه وأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه وليس التصرف في ملك الغير وليس التصرف في ملك الغير فالله عز وجل قال عن نفسه إن الله على كل شيء قدير وقال سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا وقال جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وجاء سبحانه وتعالى بقوله إنه كان عليما قديرا بعد نفي العجز لأن العجز كما سبق يكون بسبب إما الجهل أو بسبب عدم القدرة، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا عليم قدير وقادر ومقتدر اجتمعت له كل صفات القدرة لربنا الكريم جل وعلا قدير وقادر ومقتدر سبحانه وتعالى، وهذا النفي يستلزم إثبات ضده من الكمال. وهكذا كل نفي ورد في الكتاب والسنة في حق الله عز وجل فهو إثبات لضده وليس نفيا محضا لأنه كما سبق النفي المحض ليس كمالا وإنما النفي مع إثبات الضد هذا هو الكمال هذا هو الكمال فالله عز وجل نفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى لإثبات كمال لضده وهو العدل وأيضا نفى سبحانه وتعالى عن نفسه قال سبحانه عن نفسه السنة والنوم لكمال الحياة وأيضا لكمال القيومية لله عز وجل وأيضا قال سبحانه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وجلاله وكبرياء وهكذا كل رفي في الكتاب والسنة فإنما هو لإثبات ضده من الكمال لأن النفي المحض ليس فيه كمال ولهذا يوصف المعدوم بالنفي المحض ومن ذلك قول الشاعر العربي قبيلة لا, قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي فنفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم ولكن ليس المراد أنهم مقتدرون ولذلك قال قبيلة وهذا تصغير. يدل على التحقير والتصغير قد يأتي للتحقير وقد يأتي للتقريب والتودد وهنا المراد به التحقير فقد ينفي الإنسان الشيء عن نفسه ولا يكون ذلك كمالا وإنما يكون ذلك لأنه لا يقدر على هذا الشيء المشين بالنسبة له فمثلا قد يعفو الإنسان ولكن يعفو عن عدم قدره لأنه عاجز لا يقدر أن يوقع العقوبة بآخر فيعفو يعني عفو غير القادر على إيقاع العقاب بمن ظلمه مثلا فهذا قد يكون العفو هنا ليس كمالا وإنما يكون عجزا في حق الذي عفا فنفي الضد عن أو, أو, أو النفي في حق الله عز وجل لإثبات أضد لإثبات أضد، وكما سبق أن النفي الأصل فيه الإجماع، ولكن قد يحتاج إلّا السنة للنفي المفصل في الرد على أهل البدع، في على أهل البدع. قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة سبعية متواترة: ولم يكن له كف كفوا أحد. في قراءة حفص كفوا وفي قراءة كفوا أحد فالله عزم لا كف له سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد نعم قرأت ولا إله غيره نعم لا الذين قسموا قسمين أو ثلاثة كل هذا بالاستقراء من النصوص فالذي يضيف توحيد الحاكمية أو غيره من أقسام التوحيدة أقامها المبتدعة يأتي بدليل يأتي بدليل على هذا أين الدليل؟ توحيد الحاكمية متعلق بالربوبية ومن جهة أن الحكم لله عز وجل متعلق أيضا ب الألوهية وهو التحاكم إلى الله عز وجل فكوننا نجعله قسما رابعا هذا من الغلوب هذا من الغلو وإلا هو داخل في توحد الروبية والإلهية فلماذا نجعله قسما رابعا والذي يفعل ذلك غالبا هم الخوارج الخوارج وأهل البدع الجهال حتى يغال في هذا الجالب وحتى ينفذ منه إلى كفر الحكام والولاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله على وجه الإطلاق يقولون هؤلاء تركوا قسم من أقسام التوحيد وتعيد الحاكمية وإلا من قال به؟ من أول من أنشأ هذا القسم؟ من؟ ها؟ ما لا يوجد هذا إلا عند القطبين ومن مؤسس القضية سيد القطب محمد قطب. ومحمد قطب؟ قوم ليسوا من أهل العلم يعني من شخص من شخص يدخل ها من شيخ من شخص يدخل هل له شيخ من شر ما من... أين تلاميذه أين تلاميذه وإن وجد له تلاميذ أين أين يعني تأثيره في الناس من جات يعني لا أقصد هلاة الناس وسائهم ولكن من جهة شروحات العلمية وتعليم الناس الدين والعقيدة والفقه أين هل تعرفون هذا على مستوى العالم ليس على مستوى مصر فقط هل يوجد شرح أحد من تلمزه سيدقول بشرح الطحاوية مثلا أو شرح كتاب التوحيد حتى لما جاءت الثورة كان يقولون من قبل إن الحكام يظلمون ويمنعوننا وفوه وكمموا الأفواه إلى آخر الطيب من 2011-2014 أنت في الثورة وهيجان وفوضى والمسجد مفتوح كل وخمت وقعد في المسجد ويعلم الناس التوحيد هل فعلوا ذلك؟ هل هل علموا الناس التوحيد في الثلاث سنوات؟ لا كل يوم في ميدان كل يوم في مؤتمر بل قد في اليوم مؤتمرات وميادين كثيرة من مصطفى محمود لربع العدوية للتحريد كلها كلها كلام في الفتن وفي الدماء والضلال طيب تقول الرئيس مكممنا وسجننا طيب طلعت من السجن طلعتك حماس من السجن وبعدين ماذا فعلت لما طلعت من السجن ماذا فعلت اجلس تقول لكم انا عايز اخير من دولة التوحيد والخلافة الراشدة اجلس بقى بقعلم الناس التفيد عشان تقوم الخلافة الراشدة لا لا يوجد هذا جاء على كذب هؤلاء وانهم يعني لا يهتمون بالعلم بل ينفرون كما يقول الشيخ صالح الفوزان رأيتهم أول ما نبدأ درس التوحيد يهربون يهربون من الدرس ليس عندهم حب لم يتربوا على حب العلم لأن قاداتهم قالوا لهم عشر ساعة كاملة ستين دقيقة تتعلم كل العلم عشر دقائق توحيد عشر دقائق فقه عشر دقائق مصطلح عشر دقائق أصول في ساعة تصبح عالم الحمد لله إذن اضرب على أحمد واضرب على البخاري واضرب على مسلم واضرب على الأمة اللي رحلوا هذه الرحلات في طلب العلم. نعم نعم نعم سبق تعريف العقيلة وتعريف التوحيد المهم أنه كله في جانب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة نعم <تصفيق> نعم فعل ذلك الشيخ محمد أمان الجامي ولكن الذي عليه أكثر وهذا العلم هو توحيد تقسيم التوحيد الثلاثي أو الثلاثي نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم لا موجود إلا الله ولا قلق هكذا قال الأشعر وكل لبي والمتكلمون نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا إله غيره قال رحم الله تعالى ولا إله غيره وهذا متعلق بتوحيد العبادة ولا إله غيره وهذه الكلمة لا إله غيره هي كلمة التوحيد التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب ومن أجلها خلق الخلق ومعناها لا معبود حق إلا الله ولا هنا نافية للجنس ومعبود هو اسمها وإلا استثناء والله مستثناء والخبر محذوف هنا لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله فالله عز وجل قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فقوله إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله إلا الذي فطرني هذه إثبات إلا الله فالتوحيد لود فيه من النفي والإثبات لأن هذا يؤدي للحصر أو يقتضي الحصر فلو قلت لا إله أن نفي هذا يعد إلحادا لو قلت لا إله هذا إلحاد لو قلت الله هو المعبود هذا لا ينفي الشريك قد يكون الحمد لله مصر. قد يكون هناك معبود معه غير لكن حينما تقول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله حينئذ أنت تنفي وتثبت تنفي المعبودات الباطلة أنك لو قلت لا إله يعني لا معبود هذا في الحقيقة صدق أن كذب كذب لأنه يوجد معبودات تعبد باطلة من دون الله سبحانه وتعالى ولو كل قلت الله هو المعبود ولم تنفي هذه الآلهة المزعومة فهذا قد يثبت أو يثبت آخر معه وجود آله أخرى معبودة مع الله سبحانه وتعالى تعبد مع الله سبحانه وتعالى فلا بد من قول لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد ثم قال بعدها لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات إلا بنفي وإثبات وهذه الكلمة كلمة التوحيد هي أعظم كلمة في الوجود ولكن لا بد لها من شروط سبعة وقيل ثمانية والتي نظمها الناظف فقال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه كما قال الحكم رحمه الله في منظمة السلة والرسول وزاد سماح الشيخ عبد العزيز رحمه الله شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت وهذا جاء في النص فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والمراد بالعلم المنافي للجهل العلم المنافي للجهل وقال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وبوى البخال في صحيح باب فقال باب العلم قبل القول والعمل واستشهد بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله فلا بد أن تعلم أقسام التوحيد لله سبحانه وتعالى وتنفي ضد هذا من الشرك على الله عز وجل الشرط الثاني وهو اليقين واليقين ضده الشك فلا بد في أمور العقيدة من اليقين والجزم لأنه يعقد عليها القلب ولا يصح فيها الشك فآل السنة ليس بشكاك كما رواهم المبتدعون تارة بأنهم مجسمة وأخرى بأنهم شكاكة وهم من ذلك براء وإنما هم مثبتون لأسماء الله وصفاته على ما جاء في كتابه والسنة وهم قوم يجزمون ولا يشكون في عقيدتهم الصدق وهذا منافي لي الكذب أو النفاق قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول وآمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين والشرط الرابع وهو الإخلاص وهو المنافي للشرك قال الله عز وجل إن أشركت لأحبطن عمله وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والمحبة المنافية لضد ذلك ويكون تكون محبة للتوحيد ولأهل التوحيد الانقياد وهذا الانقياد المنافي للشرك الترك وليس للرد وإنما الذي ينافي الرد هو القبول فتقول القبول المنافي للرد وما زعمه ياسر برهامي من أن القبول ينافيه الترك فهذا ليس بصحيح وإنما القبول ينافيه الرد قبلت الشيء وردت انقتل الشيء أو تركت هذا الانقياد والأشاعرة قدروا الخبر في كلمة التوحيد لا إلها موف لا إلها موجود إلا الله وفسروا الإله بالخالق وهذا خطأ وإنما الإله من ألها ولذلك في قراءة ابن عباس ويدرك و... و... وإلهتك يعني وعبادتك وليس خلقك ووجودك وهذا يقوي قول أهل السنة والجماعة بأن الألهة تكون في التعبد وليس في الخلق والوجود كما في قراءات كما قرأ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما طيب لعل نقف عند قوله قادم بالابتداء هذا في مبحث مهم وفقنا الله إياه لما يحب ويرضى وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <تصفيق> نعم نعم لضد ذلك هو الترك المنافي للرد نعم نعم نعم نكتفي لنا لأ الانقياد المنافق للترك نعم نكتفي بهذا القذف الشهاب ووفقنا الله وياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم